ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما الساعة فلا تنهر وانما بنعمه ربك فحدث